اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى اللَّهِ بِكُم رُْجعكُمْ فَيُونََِّئُوكُم بِمَاكُمْ تُمْ تَملونَ إِ قُ عَمُ بِذاتِ الصدور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 تَمِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ وَالَّذِينَ نجَوْتَنَا طاوت أن يعبدوها وأناهوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة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 تَغَلَّفَنِ أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَغِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ قُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ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 اللههَُ الزَّل أَحسَنَ الحَديث كِتابَم مُتَشابِهم م فانَتَقُ شَعُِّ مِنْهُ دُلود الذيينَ يَخشَوونَ رَّهُ ثمُتَ لين دُلودُهُم وَقُوبهُم إى ذِكرِ الل. ذالک هُدَى اللَّهِ یَهْدِی بِهِ مَن یَشَاءُ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أَفَمَن یَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ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 قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلٌ سَلَمٌ لَّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ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 ق وَل إِ سَألتَهُ خَلَقَ السَّمواتِ وَأَرضَّ يقُول الله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 إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ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 أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل الشَّفَاعَةُ الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه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 قُلِ اللَّهُمَّ مَفَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 وَبَدَا لَهُ سَئَاتُ مَا كَسَبُ وَحاقَ بِهِم ما كَوا بِهِ يَسْتهزِئُون اِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خُوِّلَ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ فَتُمَسَّكُوا تَأْسًا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 فَقَوْب بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وَلا قَدَ أُحِيَ إلَكَ وَإِلَ الَّينَ مِ قَبلِكَ لَئِن أَشَكْتَ ل يَحبَطًاَّ عمللُكَ وَلَ تَكًُاَّ مِنَخاسِِرين بلَلِلهَا فَعُّدُ وَكُم مِنَ الشَّكرِرين وَماَا قَدَع اللهَّه قَ قَدْرِهِ وَأَرُّ جَمًا قَابضَتُهُ يَمَ الْقامَةِ وَسَّموَاتُ مَطُيَةُ بِيَمِينِ سُبَبحَانَهُ وَتَعَلَ عََّا يُْشتْركُون.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 في لدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى لا إذَا جَاءُهَا وَفُتِحَتْ أَبوَابُهَا وَقَالَ لَهُم خَزَنَتُهَا سَلَُ عَلَكُ بْ طِبتُ بْ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 إنِ مِنْ حَو العمرشُ سَّحُونَ بحَمدِ رَّهِم وَقُضَ بَينَ جُ بِالحَِّ وَقلَ الحَمدُ للَِِّ